اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الرأي والهداية اللهم صل على صاحب الرواية والعناية اللهم صل على صاحب ذات السنية اللهم صل على صاحب الصفات العلية Allahümme salli ala sahibi ilim il mevjud. Allahümme salli ala sahibi lahd el meghud. Allahümme salli ala sahibi husni ve cemal. Allahümme salli ala sahibi bahşet ve kemal. Allahümme salli ala sahibi ülvdan ve luhur. اللهم سلني على صاحب البهاء والنور اللهم سلني على صاحب الغرف والقصور اللهم سلني على صاحب الرأي المنصور اللهم سلني على صاحب المثال الشكور اللهم سلني على صاحب القلب الصبور اللهم سلني على صاحب العلم المشهور اللهم صلني على صاحب اسم المذكور اللهم صلني على صاحب زم والمقام اللهم صلني على صاحب مشعر الحرام اللهم صلني على صاحب شهر رمضان اللهم صلني على صاحب تسميح الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلنا بها من أهل الرطا والرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد للآمر الناهي وصلي وسلم على سيدنا محمد المؤيد بالمدد الإلهي وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من الملاهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الامر بشهادة أن لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصل وسلم على سيدنا محمد الله عن الشرك بالله وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمير في إقامة الصلاوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمير في إقامة الصلاوات أصل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن الشبهات وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تظاهرنا بها من جميع السيئات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآمري بإيتاء الزكاة وصل وسلم على سيدنا محمد من عن اتباع الشهوات فسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاةً نرقى بها المقامات اللهم سلم وسلم على سيدنا محمد آمري بصيام رمضان فسلم وسلم على سيدنا محمد الله عن عبادة الأوشان فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تثبتنا بها في رضاك في كل آن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآن للحج والعمرة فصل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن ترك الحج مع القدرة صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعطينا بها نعما وافرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآملي بالسعي الطيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن الإسراف وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاةً توقينا بها الهدى والتقى والغنى والعفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أكبر صلاة صليت عليه وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أفضل صلاة أنعمت بها عليه وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من المحبوبين لديك ولديه فأجل صلوات الله على أكبر خلق الله فأزكى صلوات الله على أجسن خلق الله وأما صلوات الله على أرقى خلق الله وأرفع صلوات الله على أسخاخ خلق الله وعسنا صلوات الله على خلق الله واثنا صلوات الله على مدح خلق الله وأعلا صلوات الله على أرفع خلق الله اللهم صل على سيدنا محمد أقرب الأنبيائه رفا لدى الله وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تجعلنا بها من المحبوبين عند الله وبجاههم يا حي يا قيوم يا الله Allahümme salim salim ve bari k Allah sayında Muhammede ve aleli ve azvajı ve zmiyeti aded ma fi amin k salıte tomu bedavamı Allahümme salim ve bari k Allah sayında Muhammed ما دام ملكك اللهم صلِّ وسلِّم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال لله وكما يليق بكماله اللهم صلِّ على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاةً دائمةً بدغام ملك الله اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله عددًا الله Adada ni'millahi kelimi ve ifzalih Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin bi'adad kulli darratin elfan fi kerra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi adada kulli harfin cerabihi lqlem Allahümme salli ala seyyidina adada adır el Allah mescidi Allah senden Muhammed adada ma Allah Allah senden Muhammed adada ma fi Allah mescidi Allah senden Muhammed ve Allah a اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما شمله كرامك، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أمه حلك، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توالي بها علينا نعمك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد قطر الأمطار. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد رمٍ القفار وصلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ورقِ الشار وصلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما خلق في ديار وصلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أظلم عليه اللين واطاع عليه نهان صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنجينا بها البلاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عدد فراد رحمه الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عدد تعداد نعمتك الله. وصلي وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله عدد حسنات صدمة الله وصلي وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل حضرة الله اللهم صلي وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله عدد القيام والحركات وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد القواعد والسكنات وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد التخلل المنتوجات وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد النقاط والكلمات وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الهواجس من يعرض وصلّي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تتبارد بها علينا الجذابات اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد فاسل خلاقي وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كل صامت وناطق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد تسبيحات سكان السبع الطرائق وصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تمتنا إهاء الرقائق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما حمدك الحامدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكرك الماكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما غفران بكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما جن الظلام صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما وكف صاب مما وكف صاب الغمام وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما وكف صاب الغمام أسلم أسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما على الأنام. وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما كتبت الأقلام وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدخلنا بها مع السابقين دار السلام اللهم صلّم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما جرى المداد في الطروس صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما جفت عروش صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما قرئت عرش صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما تحركت أنس صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تعيدنا بها من التباءوسي والبوسي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما حمد إليه الرقائب وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما سبقت إليه النجائب صلو وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما دام كريم الواهب صلو وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها حقيقة من الحفائب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة قملاء الأرض والسماء وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملا جميع البناء وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ صوابغ الآلاء والنعمى وصلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل الفناء والبقاء اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملؤوا العلميات اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تملأ السفنيات صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تملأ الكنيات صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تملأ الكائنات سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها من اهل الجداباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صلاة تملأ الأن وعنان والجنان وسلم و على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تملأ المحشر والميزان وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تملأ اللحيا والكيزان وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تجعلنا بها من اهل الامن فالأمان صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ الأرضين والسماوات صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما درّت البركات اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ الفطاذ وصلم سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنع الآتية وما مطا وصلم سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تثبتنا بها في الطاق